Hála Allahnak, a bátor és a bátor. Háláta a lélek. Háláta ادنا ليكافرين سلاسل واغلالا والسعير ان اعتدينا ليكافرين سلاسل واغلالا والسعير ان يشربون من كأس كان مزاجا كان مزاجا عين يشرب بها عباد الله يفجروها تفجيرا يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسرى ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدرها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبِرَقٌ وَحُيُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبِرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 110. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا